باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير جعل المصنف رحمه الله تعالى هذا هو الباب السادس عشر من ابواب كتاب التوحيد جعل الدليل هو ترجمة لما مر معنى من قول المصنف رحمه الله تعالى قد يجعل الدليل هو عين الترجمه وحينئذ على الطالب ان يستنبط مراد المصنف رحمه الله تعالى من ذكر هذا الدليل قد عرفنا في الباب السابق ان المصنف رحمه الله تعالى شرع في ذكر الادله والبراهين الداله على التوحيد على التوحيد فهنا يكون هذا الباب كذلك برهان اخر على وجوب التوحيد ولذلك قال ابن سعيد رحمه الله تعالى وهذا أيضا برهان عظيم آخر على وجوب التوحيد وبطلان الشرك وهو ذكر النصوص الدالة على كبرياء الرب وعظمته التي تتضاءل تضمحل عندها عظمة المخلوقات العظيمة وتخضع له الملائكة والعالم العلوي والسفلي وعظمة الباري جل وعلا وكبرياؤه دال على تفرده بتوحيد العبادة باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قال محشر رحمه الله تعالى أي أزيل الفزع عن قلوب الملائكة فجعل الضمير في قوله عن قلوبهم عائدا إلى الملائكة مسالة فيها خلاف بين المفسرين والصام هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى للحديث الآتي الدال على حديث بهرية رضي الله تعالى عنه دليل على أن المراد قلوبهم أي قلوب الملائكة وفيه ثبات القلوب للملائكه وهذا نص صريح فيه في هذا حتى إذا فزع أي أزيل الفزع أزيل الفزع حينئذ همزه هنا التضعيف هنا لي للإزالة كما أن الهمزه تكون لي للإزالة فزع عن قلوبهم لأن عن المجاوزة أي جاوز الفزع قلوبهم جاوز الفزع قلوبهم ولم يقل فزعت قلوبهم ب... بذاتها وإنما ماذا فزع عن قلوبهم يعني أزيل الفزع عن قلوبهم أي أزيل الفزع عن قلوب الملائكة من الغشية التي تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي إلى جبريل والغشية مراد به ما يصيب الإنسان مثلا من غطاء على عقله ونحو ذلك ولذلك قال غشي عليه إذا غطي على على عقله من الغشية التي تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي إلى جبريل يأمره الله عز وجل يعني يأمر جبريل فتسمع الملائكة كلامه جل وعلا كجر سلسلة الحديد على الصفوان تشبيه للسماع بالسماع للمسموع بالمسموع المسموع قال فتنفزع عند ذلك تعظيما للملائكه تعظيما لله وهيبه له ولذلك الفزع هو الخوف المفاجئ خوف المفاجئ لان الخوف المستمر لا يسمى فزعا في لسان العرب والزع حينئذ لم يكن ثم كان اما الخوف المستمر لا يسمى لا يسمى فزعا فتنفزع عند ذلك تعظيما لله وهيبه له قال ابن عطيه في تفسيره في الكلام حذف يدل عليه الظاهر يعني سياق الكلام يدل على أن في الكلام حذفا والأصل عدم عدم الحذف عدم الحذف العرب لا تحذف هذا هو الاصل لكن قد تحذف لي تحذف للفائده وهو كثير لكن الاصل ماذا هو عدم الحذف فاذا دار كلام بين الحذف وبين عدمه ولم يكن في التقدير فائدة عظيمة حينئذ الاصل عدم عدم الحذف هذه الفائدة في كون العرب لا لا تحذف هذا الأصل حينئذ إذا دار الكلام بين أن يقدر أو لا يقدر قلنا الأصل ماذا الأصل عدم التقدير التقدير لكن إذا اقتضى المعنى لفظا لابد من تقديره أو يتم المعنى بتقديره حينيذن نقدره ولا نأتي للقاعدة نقول الاصل عدم عدم التقدير ولذلك الحمد لله لله جر مجرور متعلق به بمحذوف إذا ما أكثر المجرورات والظروف التي في القرآن القران متعلقة به بمحذوف كل ظرف, ظرف ب باعتبار عمومه كما استعمل بعض النحات فيدخل فيه الجر المجرور والظرف الزماني والمكاني متعلق به بمحذوف لا يكون هو بنفسه خبرا ولا حالا ولا صفه حينئذ كل ما تعلق به فهو محذوف، لكن لا بد من تقديره لا بد من تقديره ولذلك الحذف قد يكون واجبا وقد يكون جائزا قد يكون واجبا وقد يكون جائزا والواجب هذا له أحوال، والجواز كذلك له أحوال، قال في الكلام حذف يدل عليه الظهر إذا يدل عليه الظهر بمعنى أن المقام يقتضيه المقام يقتضيه كانه قال ولا هم شفعاء كما تزعمون انتم بل هم عبده مسلمون لله أبدا منقادون يعني وصل هذه الجملة بسابقها وقدر لهم شفعاء يعني الملائكة لا تصلح أن تتخذ شفعاء بين العباد وبين الباري جل وعلا فتصرف إليها أنواع من العبادات والمقام يقتضي ذلك والحديث يدل عليه أو أن المصنف كذلك أراد بهذه هذه الجزئية دفعا لما يتوهم من كون الملائكة وهي عظيمة وهي اعظم كما سينص المصنف رحمه الله تعالى اعظم ما عبد من دون الله تعالى خلقة وذات هم الملائكه ومع ذلك تهاب وتخاف وتفزع من البارد جل وعلا ولذلك سيردف المصنف بعد هذا الباب ما يتعلق به بالشفاعه تعلق به بالشفاعه قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا سائلون ماذا قال ربكم ماذا قال ربكم ماذا, قال ربكم ماذا اما مركبه واما مفردها ما ماذا متد وخبر خبر ماذا صحيح ما الذي اذا ما هذه استفهاميه وذا اسم موصول بمعنى الذي قد تستعمل ذا بمعنى الذي يعني تستعمل اسم موصولا وهي في الاصل اسم اشاره بذا لمفرد مذكر اشر اذا في الاصل هي اسم اشاره لكن قد تستعمل وتخرج عن استعمالها اسم اشاره تستعمل حينئذ ماذا بمعنى الذي ماذا هذا اذا فككناها او نجعل ما اسم استفهام وذا زائده او نجعلها مركبه صارت مركبه ماذا كلها حينئذ تكون ماذا تكون مثل حضر موت حينئذ اصلها ماذا حضره موت مركب من جزئين وهو المسمى بالمركب المزري إذا مركب مزري كذلك ما ذا أصل ما اسم استفهام وذا اسم إشارة فانيد ركب وجعل كلمة واحدة على كل هذا ما قيل في هذه الجملة قالوا ماذا قال ربكم قالوا المسؤولون الحق يعني قال القول الحق قال قول الحق والحق هذا صفة لمصدر محذوف مع عاملين. قالوا أي المسؤولون الحق بالنصبه صحيح، يذن الحق طيب إيش اعراب هذا كيف نعرفه ما إعرابه الحق هو صفة لموصوف محذوه ومصدر كذلك حين يكون المصدر محذوه قال هذا العامل القول هذا مصدر الحق هو كذلك مصدر صفة لصفة وحذف الموصوف وحذف كذلك العامل كذلك قال القول كلام محذوفان قالوا الحق وهو العلي الكبير وهو العلي الكبير وهو متدى العلي خبر اول والكبير خبر ثاني قال الشارح المحشي أي قالوا قال الله الحق قال الله الحق وهذا كما ذكرنا أي أي كثيرا ما يأتي بها المصنف وقد نأتي بها نحن كذلك والعصر فيها ماذا أي للمفردات وليست للمركبات ويعني وأعني هذه للمركبات إذرة تفسر مركبا يعني جمله اسميه وفعليه او كلاما او قطعه تقول ماذا يعني اعني تاتي بالعنايه واذا اردت مفردا تاتي بلفظ اي اشتريت عاس جاداً يعني ذهبا لا خطا هذا أي ذهبا اي ذهب فتاتي تفسر المفرد بالمفرد بلفظ أي تفسيرية وهي حرف تفسير على الصايد البصريين خلافا لكوفين قال بان حرف عطف وإذا أردت جملة تأتي يعني واعني هذا الأصل وقد لا يلتزم عند التنزيل كما هو عادة العلم قد يوصلون أصولا لكنهم لا يعملون بها وحينئذ نقول هذا كذلك ونحن كذلك حالات ناتي أي في موضع يعني ويعني في موضع أي فانتبه لا تقلد مطلقا أي قالوا قال الله الحق قال الله الحق قالوا قال الله القول الحق وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا ثم أفاقوا صعقون بمعنى الغشية أشبه ما يكون به ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون فيقولون اي يقول بعضهم لبعض فيقولون أن يقول بعضهم لبعض ماذا قال ربكم أي أي شيء قال ربكم أي شيء قال ربك اي شيء هذه كذلك قد تنحت فيقال ماذا ايش كذلك اي شيء قال ربك احيانا في لسان العلم وكذلك قديما يقال ايش ايش ايش يحرفه الناس ماذا الان ايش بالكسره هي نفسه اي شيء ايش صحيح لا اشكال فيها لكن به بفتح الحمزه لا بكسرها ايش هذه لحن وانما ايش على وزن عيش قالوا ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق قال الحق هذه صفه لمصدر محذوف معامله قال الله يعني القول الحق بخلاف ما قدره المصنف في اول كلام قال الله الحق اي قال الله القول الحق الحق هذه صفه لي لمصدر محذوف لان الحق صفة لي القول ذاته فينقسم إلى الى حق وإلى باطل لكن في شان الباري جل وعلا هنا صفه كاشفة ليست للاحتراز إذا قالوا قال الحق إذا الله عز وجل يقول الحق إذن كلامه كله حق إذا لما وصف بالحق لبيان الواقع لبيان الواقع حينئذ هذه الصفة لا تكون الاحتراز لأن الله تعالى لا يقول باطلا ولذلك قد تصف كلام البشر وتقول ماذا قال زيد حقا لأنه قد يقول باطلا كذلك لكن جاءة البانية لكن من جهة إثبات ذلك للبار جل وعلا فلا يقول إلا, إلا الحق قال قال الحق فهو سبحانه الحق وقوله الحق ودعوته وحده هي الحق هي, هي الحق ولا يقول جل وعلا إلا الحق ولا يفعل إلا الحق والحق في الكلام هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام وتمت كلمة ربك صدقا إذا يوصف الفعل بكونه حقا ويوصف القول بكونه حقا فإذا وصف في شأن البارد اللي علا ليس المراد به الاحتراز عن غير الحق وإنما هذا في شأن البشر وهو العلي الكبير علو القدر وعلو الشرف وعلو القهل هذه كم ثلاثه لكنها ترجع إلى شيء واحد وهو العلو المعنوي وعلو الذاتي هذا يتعلق بذات الباري جل وعلا اذ يوصف الباري جل وعلا بصفه العلو وهو مقابل للسفل اعلى واسفل متقابلان وهو مدرك بالعقل ومعلوم من حيث لسان العرب حينئذ تثبت هذه الصفة لله لله عز وجل بعمومها واعني بعمومها ماذا المعنوي والذاتي المعنوي والذاتي حينئذ لا نخص لفظ العلو بالمعنوي كما هو شأن أهل البدع الذين ينكرون علو الباري جل وعلا ذاتا بل نقول الله عز وجل بذاته مستوين على عرشه والعرش فوق السماوات السبع كذلك إذا أثبتنا العلو الذاتي ولذلك قوله وهو العلي هذا من أسمائه جل وعلا من أسمائه جل وعلا يدل على صفة متعلقه الصفه هذه المعنى والذات حينئذ يبقى على على عمومها والأدلة كما مر معنا مرارا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لو بسطت لوصلت إلى ألف دليل تدل على إثبات علو الباري جل وعلا وأن من أنكره ليس بمسلم بل هو مرتد عن الاسلام ومن أنكره هذا من كلامه ليس من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى إذن وهو العلي الكبير علو القدر وعلو الشرف وعلو القهر وعلو الذات بسط المصنف رحمه تعالى بأسماء متعدده ومعناها واحده فله العلو الكامل من جميع الوجوه والكبير الذي لا أكبر منه كذلك من حيث المعنى ومن حيث الذات كبير هذا يثبت صفة متعلق الصفة كصفة العلي متعلق الصفة معنى ماذا هل تكون معنا فقط أم أنها تشمل الذات هذا المرض متعلق الصفة يعني محلها محلها الذي تنزل عليه هل هو المعاني فقط أم كذلك الذات حينئذ قلنا العلي هذه عامة تشمل الصفة من حيث المعنى والصفة من حيث الذات كذلك الكبير في إثبات الكبر حينئذ هذا باعتبار المعنى وكذلك باعتبار الذات ولا أعظم والكبير الذي لا أكبر منه أو من اسمائه جل وعلا الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى أراد المصنف رحم الله تعالى بهذه ترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله تعالى أعظم ما عبد الملائكة كذلك أعظم من هبل ومن اللات ومن زيد من الناس والولي فلان والنبي فلان من حيث المعنى ومن حيث الحجم والذات ملائكه أعظم ومع ذلك تخاف وتفزع من الله عز وجل بمجرد سماع الصوت قال أراد بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله فإذا كان هذا حالهم مع الله تعالى ملائكة وهذه هيبتهم وخوفهم منه وخشيتهم له فكيف يدعون من دون الله إذا هذه عاجزة أم لا هي عاجزة قاصرة حينئذ تخاف من غيرها واذا كانت تخاف حينئذ المخوف منه أو لا. بأن يعبدا وهو الله عز وجل وإذا كانوا مع ما هم عليه من جلالة القدر لا يجوز أن يدعوا من دون الله فغيرهم ممن لا يقدر على شيء من الأموات والأصنام اولى أن لا يدعى ودائما الاستدلال بنفي الأعم حينئذ يستلزم نفي الأخص وما هو دونه فإذا كانت الملائكة على عظم شأنها وعلو قدرها لا تعبد حينئذ ما دونها من باب أولى واذا قلنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يدعى ولا أن يستغث به إذا من دون محمد صلى الله عليه وسلم باب أولى وأحرى إذا نستدل به النفي على ما هو دونه ولا يعبد قال اولى أن لا يدعى ولا يعبد من دون الله قال المصنف وفيها من الحجة على ابطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين يعني هذه الايه تدل على ماذا؟ على ابطال الشرك بحذفيره من عصله لأنه إذا امتنع،, إذا امتنع أن تعبد الملائكة من دون الله تعالى فما دون الملائكة من باب أولى وأحرى إذا ماذا بقي لم يبقى شيء يتعلق به العبد البته لا ملائكة ولا رسل ولا أنبياء ولا أولياء ولا صالحين ولا غيره كذلك فضلا عن الأشجار والأحجار والأموت قال قال المصنف يعني شيخ السلام حمد الوهاب رحمه الله تعالى وفيها من الحجه على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين وهذه البلية العظمى التي وقع فيها المشركون المتاخرون وهي تعلق بالصالحين وقبور الصالحين وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب هذا إن أراد به كلام القيم رحمه الله تعالى فلم يقله في في هذه الآية هي قطعت عروق الشرك من اصله لأنه إذا نفي التعلق بالأعم فما دونه من باب أولى ولا شك أن المعنى حاصل لكن التي قيل فيها ذلك سيذكر المصلف رحمه تعالى في الباب الثاني باب الشفاعة وفيها إثبات صفه القول لله تعالى صفة الكلام اولى قال ماذا قال إلى آخره حينيذ يقول هذا فيه إثبات صفه الكلام وآية واحدة اثبتت الصفة حينيذ يلزم قبولها أو لابد من تكرار وتعدد الأدلة ليس بلازم إذا كان الشأن في الأصول المطلقة العامة لا يشترط فيها تكاثر الأدلة وإنما تكاثر الأدلة هذا يزيد العبد اطمئنانا لا شك في ذلك ويقوي الدلالة لكن العمل كما يكون بالقطع كذلك يكون به الظنية. كل منهما تثبت بهما الأحكام الشرعية سواء تعلقت بباب المعتقد أو الفروع قال وفيها إثبات صفة القول الله تعالى وأنه قال ويقول إذن قال ويقول قال فعل الماضي ويقول ماذا فعل مضارع استذلك قال ويقول عن قال ويقول صفة ذات أم صفة فعل صفة فعل لأنه إذا جاء التعبير في القرآن عن الصفة بالفعل للصلاح دل ذلك على أنه لها اعتبار باعتبار ها الفعل كذلك إذا جاء التعبير وكلمه ربه كلمة قلنا إذا جاء التعبير بالفعل الماضي دل على انه لم يكن ثم كان ويكلم لم يكن ثم كان هذا شأن ماذا هذا شأن الأفعال الصلاحية فعل الصلاحية حينئذ نقول فعل الصلاحية من فعل الماضي والفعل المضارع يدل على أن الشيء لم يكن ثم كان جاء زيد لم يكن ثم جاء لم يحصل منه مجيء ثم ثم جاء كذلك وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك لم يكن ثم ثم كان اتى امر الله سذلك حينئذ يقول هذا يعبر عنه بماذا بأن الفعل هنا دل على ان الصفه لم تكن ثم ثم كان ليس أصل الصفه وانما المراد به احاد الصفات وهو ما يعبر عنه عند العلم بماذا قديم نوعي حادث إذا قال ويقول فيه إشارة أولا إلى إثبات أصل الصفة وثانيا أن لها ارتباطا بماذا بكونها لم تكن ثم ثم كانت إذن لها تعلق ب بالمشيئة وكل صفة تعلقت بالمشيئة فهي صفة فعل وكل صفة فعل عبر عنها أهل العلم بأنها صفة فعل هي في الأصل صفة ذات يعني الصفات كلها صفات ذاتية هذا الأصل لكن باعتباري الديمومة وعدم الانفكاك عبر عنها العلم بأنها صفات ذات وباعتبار أنها قد تنفك عنها باعتبار الاحاد لا باعتبار الوصف أصل الجنس أو النوع حينئذ سميت ماذا صفات أفعال وإلا أصل كل صفة فعل هي صفة ذات كلام صفة فعل باعتبار الاحاد حينئذ نقول هي صفة ذات عندما أقول لك مثلا أنت ولا المثل الأعلى جاء زيد جاء عمر ذهب أكل نام صفة أفعال هل هي كائنة بذاتك للذات ام انها خارجة عن الذات هي صفات ذاتيه مجيئك وجلوسك وذهابك الأخير هو ليس كالسمع والبصر يوجد ويكون تنفك عنه الذات او لا تنفك حينئذ كذلك ما يتعلق ب بارجا لو علا اذا مناسبه الايه هنا للتوحيد إذا كان منفردا في العظمه والكبرياء بارجا لو علا فيجب أن يكون منفردا في العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح أي البخاري عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله أمرًا إذا قضى الله الأمر إذا هذه تضمينة لي معنى الشرط اذا إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها إذا قضى الله إذن تدل على أن الشيء لم يكن ثم كان دائما إذا سواء ضمنت معنى الشرط أو كانت بمعنى حين مثل لما حينئذ نقول هذه إذا ضمنت معنى الشرط أو لا تدل على أن الشيء لم يكن ثم ثم كان إذا قضى الله الأمر أي شأن في السماء أي إذا تكلم الله بالأمر الذي شاء كونه هكذا بسره المصنف رحمه وتعالى إذن علقه بماذا بالمشيعة لأنه قال ماذا إذا قضى الله إذن أراد الله عز وجل أن يأمر وإذا أراد الله عز وجل أن يأمر حينئذ لم يريد ثم أراد أي إذا تكلم الله بالأمر الذي شاء كونه أي الذي قضاه في السماء مما يكون وتكلم إذا تكلم تعلق بالمشيعة قال وذلك بوحيه إلى جبريل به اي بالامر الذي قضاه كما صرح به في الحديث الاتي وكما روى ابو داود وغيره من حديث ابن مسعود في معلق البخاري وفي الصحيح إذا تكلم الله بالوحي هنا في الروايه إذا قضى الله الأمر في السماء وفي روايه اخرى معلقه عند البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا تكلم الله بالوحي إذا المراد بالقضاء هنا التكلم بالقضاء التكلم ومر معنى أن التكلم والكلام قد يكون انواعا كذلك نادى ناجى كذلك قضى أمر، قال أمر الله تعالى بكذا، حينئذ أمر بكلام أو بدون كلام، الاصل أن أن الأمر بإجماع أهل اللغة أن الأمر نوع من أنواع الكلام، نوع من انواع الكلام، والنهي نوع من أنواع الكلام، فإذا قال نهى الله تعالى يعني قال لا تفعل وعبر عن صيغه لا تفعل بماذا نهى إذا نهى الله تعالى عن كذا وقد نهى الله تعالى عن كذا حينئذ نقول نهى الله هذا تعبير عن ماذا عن قوله لا تفعل ولا تفعل هذا قول إذن الامر نوع من انواع الكلام والنهي نوع من انواع الكلام والرجاء والتمني والاستفهام والخبر كل هذه انواع للكلام لكنها باعتبار التقسيم العام يقال الكلام قسمان خبر وإنشاء خبر يحتمل الصدق والكذب لذاته وإن شاء وهو لا يحتمل الصدق والكذب لذاته ويدخل فيه ماذا الأنواع الثمانية التي هي الأمر والنهي والترجي إلى اخره قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات إلى آخرهم إلى آخرين هذا إلى إلى آخر. اختصار بقوله إلى آخرهم هكذا إلى اخره قال سمع أهل السماوات صلصالة كجر السلسله على الصفوان هكذا جاء في في الروايه قال هنا ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا خضعانا يجوز به الوجهان خضعانا فعلانا خضعانا ضم فسكون خضعانا خضعانا اي خضوعا لقوله اي لقول الله تعالى والضمير هنا يعود الى البارج الله لقوله اي لاجل قولها لم للتعليم وقوله أي لأجل قوله أي لقول الله تعالى وذلك أن الله إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه أرعدوا وخافوا وفزعوا بمعنى واحد كل كلمات به بمعنى واحد ففزعت الملائكة أو لا فزعت الملائكة إذا تخاف كلامه أرعدوا وخافوا وفزعوا هيبة خضعانا لقوله تبارك وتعالى مع أنهم عباد مكرمون عباد مكرمون ومع ذلك إذا سمعوا الأمر سمعوا كلام الله عز وجل فزعوا أعطاهم الله من القوة والعظم ما لا يعلمهم إلا هو تعالى ومع ذلك يعتريهم هذا الخوف والاضطراب هذا الفزع والاضطراب الاختلاف يعتريهم يعني يصيبهم فعبادتهم من دون الله باطنه الذي يخاف هذا قلنا ماذا ثم خصائص ثم خصائص للخال المعبود له خصائص منها ما مر تقريره فيما سبق أنه يملك النفع والضر إذن ما لا يملك أو من لا يملك حينئذ لا يعبد وكل مخلوق لا يملك نفعا ولا ضرا إذن هذا تميز به البارجة اختص به أليس كذلك حينئذ من خصائص الخالق أنه لا يهاب أحدا ولا يخاف وكل مخلوق فهو يهاب غيره غير ويخاف إذا صار من خصائص البارد هو وعلا أنه لا يعتريه ما يعتني هذه الملائكة إذا بطلان عبادة هذه الملائكة أظهر ما يكون لان ماذا تخاف من من غيره والذي يخاف لا يصلح أن يكون ماذا ها. الذي يخاف لا يصلح أن يكون إلها يعبد الذي يخاف ويهاب غيره لا يصلح أن يكون إلها يعبد وإنما الذي يختص بي كونه مخوفا منه ويهاب والله الله عز وجل هو الذي يصلح لي للعبادة قال فعبادة من دون الله باطله إذا ما الذي دل على أن عبادة الملائكة باطله في هذا الحديث كالآية السابقة. كالآية السابقة وإذا كان هذا الحال معه فبطلان عبادة غيرهم بطريق الأولى, طريق الأولى. هذا دليل على ها وجوب التوحيد أن الله عز وجل هو المستحق لأن يعبد جل وعلا وكل دليل يدل على إثبات وجوب التوحيد فهو دليل على بطلان الشرك والعكس بالعكس كما مر تقرير في تفسير التوحيد أن التفسير كما قال المحشي رحمه الله أن التفسير قد يكون بذكر المعنى الداخل تحت اللفظ وقد يكون بماذا؟ قد يكون بإثبات ضده بمعنى النهي عن الشرك يسلزم إفراد الله تعالى بماذا؟ بالعبادة. إذن كل دليل يدل سواء كان متعلقا بالربوبية أو بالألوهية أو بالأسماء والصفات كل دليل يقتضي إفراد الله تعالى بالتوحيد فهو دليل على إبطال الشرك بحذفيره والعكس بالعكس كل دليل فيه إبطال للشرك وحينئذ هو دليل على وجوب إفراد الله تعالى به بالعباد كلاهما النوعان يعتبران تفسيرا لي للتوحيد فالتوحيد عنيد مفسر به بأدلة كثيرة القرآن كله من أوله إلى تفسير لي للتوحيد لكن تختلف جهة الدلالة على إثبات التوحيد مثل قال هنا وخضعانا أو خضعانا بفتحتين من الخضوع من الخضوع مصدر هو خضوع مصدر وخضعانا كذلك مصدر لعل وراد به الاشتقاق العام. قال وفي روايه بضم اوله وسكون ثانيه خضعانا فعلانا خضعانا بضم اوله وسكون ثانيه وكلاهما مبناهم على السمع يعني ليس له ضابط الصرف كله من حيث الاوزان السمع فقط وما يذكر الصرفيون من كون على وزن كذا الى اخره هذا ما يمكن ضبطه ما يمكن ضبطه ثم ما لا ما لم يكن عندك وزن له فتأتي به على هذه الأوزان وإلا العصر لك ترجع الى المعاجم تقول ذهب يذهب يذهب يذهب هذا يحتمل كذلك وذهب ذهب ذهب كله يحتمل اللسان يستقيم معه وحينئذ ما الذي يميز هذا أو ذاك ما نطقت به العرب ما نطقت به العرب لكن وجدوا أن ذهب في كثير من أحواله ياتي عليه يذهب يفعل ذهب يفعل مع كوني قد ياتي على وزني يفعل نصارى ينصر حينئذ المرد الى الى لسان العرب اذا نطقوا خضعانا وجب ان ننطق كما كما ننطقوا واذا قالوا خضعانا وجب ان ننطق كما كما نطق هذا العاصمه ولذلك القاعده الكبرى كما ذكر السيوط في الاشباه والنظائر في النحو ان القاعده الكبرى في باب اللغه عموما نحوا وصرفا وبيانا السماع انتهى نحو كله انتهى السماع فما نطقت به العرب حين وجب النطق به على ما نطقت به اذا قال بضم أوله وسكون ثانيه وهو مصدر بمعنى خاضعين كما فسر المصنف هنا خاضعين يعني مصدر جاء بمعنى اسم الفاعل مصدر جاء بمعنى اسم الفاعل والمصدر قد ياتي ويراد به إذا جاء المصدر حالا لابد من تاويله لابد من منتا لان الاصل انه لا يجوز لا يجوز أن هذه القاعدة عند النحات لا يجوز أن يأتي المصدر ماذا أن يأتي حالا لكنه كثير جاء كثيرا في بلسان العرب المصدر وقع حالا قالوا إذا لابد من التاويل إما بمعنى اسم الفاعل وإما بمعنى اسم المفعول ولذلك جوز بعضهم ماذا أن يأتي الحال أن يأتي المصدر حالا لكثرته بلسان عرب قال إذا ما دام العرب نطقت من المصدر إذا لماذا نقول أصل المنع نقول يجوز نقول يجوز أن يأتي المصدر ماذا حالا وهو كذلك لكن نفسره بمعنى ها بمعنى المشتق بمعنى المشتق لماذا؟ لأن الحال لابد أن تكون مشتقة فإذا لم تكن مشتقة حينئذ يصعب أن يكون ماذا؟ أن يكون ثم وصف في الموصوف إلى اخره قال هنا خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك كأنه سلسلة هذا تشبيه السماع بالسماع لا تشبيه المسموع ب بالمسموع ليس المراد هنا تشبيه المسموع ب بالمسموع قال هنا ينفذهم ذلك بفتح الياء وسكون النون ين ين اذن سكون النون وضم الفاء والذل ينفذهم ينفذ يفعل اذن من باب يفعل من باب يفعل الذال هذه بالضم لماذا لأن حركة إعراب ليست حركة بنا ليست بنية الكلمة الذال حركته ليست من بنية الكلمة وإنما هي ماذا حركه إعراب يعني قد تكون ماذا لن ينفذهم لن ينفذهم لم ينفذهم جاءت بماذا بالسكون كما تأتي بالنصب كما تأتي بالضم إذا ضبطه لي الذال هذا خلاف الأصلين المراد هنا قال اي كان صوت الرب المسموع سلسله على صفوان اذن الضمير عائد هنا في ماذا هذا ينفذهم ينفذهم الضمير يعود الى الملائكه ينفذهم ذلك يعني ما بنفذ كنفذ السهم اذن الضمير يعود الى الملائكه قال هنا اي كان صوت الرب المسموع سلسله على صفوان وهو الحجر الاملس ينفذهم ذلك ينفذهم ذلك الملائكة أن يخلصوا ذلك القول ويمضي في قلوب الملائكة حتى يفزعوا منهم حتى يفزعوا منهم فيسمعون صوت الباري جل وعلا وشبها سماعهم للصوت بصوت ماذا؟ سلسلة تجر على ها على حجر أملس كيف لها صوت يختص به؟ قالوا عند أبي داود وغيره إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصله كجر السلسله على على الصفا دون همزة فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبرائيل الحديث قال هنا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير يعني قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية عند ذكره لهذه الحادثة فيدل ذلك على ماذا نحن بين امرين اما ان نجعل التلاوه هنا لا علاقه لها بالمذكور او نجعل ماذا ما ذكر داخل في الايه صحيح ام لا انت عندما تاتي ترى منكرا من المنكرات كذلك غنى مثلا هل تقول الطلاق مرتان تريد ان تعظ الرجل ها او تاتي تذكره بما, بما هو فيه بما هو فيه لكن لا تأتي بآية منفكة عن الحادث والا لا علاقة بهما وإذا حصل هذا بماذا يوصف الشخص المتكلم لا شك أنه عيب ونقص يلزم حينئذ أن كل حادثة تقع من النبي صلى الله عليه وسلم فيقرا آية أن هذه الآية يدخل فيها ما ذكرها فصار ماذا؟ صار كالتفسير للآية فحينئذ يكون داخل في مفهوم الآية وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية مع ماذا؟ مع ذكر هذه القصة إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة إلى خرين ثم قال حتى إذا فزع قلوبهم إذا قلوب الملائكة ولذلك جاءت كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى هذه الآية لا ينبغي أن نقع فيها نزاع وقد وقع نزاع قلوبهم ملائكة أو لا النبي صلى الله عليه وسلم هنا سدل بهذه الآية مع هذه الحادثة فكان يتكلم عن الملائكة ثم قال حتى إذا فزع قلوبهم إذن قلوب من؟ قلوب الملائكة من الأمر المستبعد عند عامة الناس فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتلو آية عند حادثة ولا يكون ثم علاقة بين بين النوعين هذا من ابطل الباطل قال هنا أي حتى إذا أوزيل عنها الخوف والغشي قالت الملائكة بعضهم لبعض ماذا قال ربكم قالوا قال الله الحق قال الله القول الحق هذا اولى من تعبير مصنف علموا أن الله لا يقول إلا الحق يعني إلا القول الحق فهو سبحانه الحق وقوله الحق وهو العلي الكبير الذي لا أعظم منه, لا أعظم منه ولا أكبر منه تبارك وتعالى قال فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا يعني ما يتعلق به الكلمة التي يسمعها الملائكة ويتحدث ملائكة تتحدث به بهذا المسموع ما الذي سمعوهم فيحدث بعضهم بعضا قال فيسمعها مسترق السمع مسترق السمع مسترق السمعي. مفرد مضاف يعم وليس مسترق واحد هم كثر فحينئذ كيف تدل الايه على ذا مسترق السمع اذن مفرد مضاف حينئذ يكون ماذا يكون عاما ان يستمع المسترقون السمع يسترقون السمع يعني هذه سرقه سماع بالاذن ليست سرقه شيئا حسي او لا مسترق السمع يعني سارق يسرق كلمه يسرق حديثا يسرق فائدة يسرق كتابا يسرق مقالا إلى آخرها موجودا أو لا <تصفيق> موجود. قال هنا مستلق السمع أي يسمع مستلق السمع الكلمة التي قضاها الله يعني أمر بها ماذا أمر أمر بكذا قضاها الله وسمعتها الملائكة وتحدثوا بها هنا جاء تحدثوا بها لما تحدث الملائكة بعضهم مع بعض بما قضى الله تعالى به حينئذ وكل شيء نتحدث به صار ماذا صار خبراً, صار خبرا ولذلك قال بعض السر هو ما تخفيه في نفسك فإذا أخبرت له زيدا من الناس ما صار سرا انتهى قال وتحدثوا بها ومسترق السمع هو من الشياطين فانهم يركبوا بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى حيث يسمعون, نعم يسمعون تحدث الملائكه بالأمر يقضيه الله وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب تنزل في العنان وهو السحاب حديث الذي معنا يدل على ماذا على أنهم يسرقون يعني يركب بعضهم بعضا إلى السماء يصلون إلى, إلى السماء سماء الدنيا وجاء في رواية وإلى عنها المصنف هنا رحمه الله تعالى أن الملائكة تنزل إلى, إلى السحاب وفرق بين السحاب والسماء الدنيا أولا ولذلك الطائرات تصعد فوق السحاب وثم بون حينئذ نزولها هذا يسهل ما يسهل عملية وصول الجن إلى الى السماء قال إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضية في السماء تتحدث بذلك فتسترق الشياطين السمع تستلق الشياطين جاء بماذا بالجمع فدل ذلك على أن مستلق السمعون ماذا ها يفيد العموم يفيد فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه الى الكهان توحيه لا الى الكهان الى اصحابهم فيكذبون معها اما الكهان واما الشياطين يحتمل او محتمل اما الشيطان او الجن الذي يسمع الكلمه وهي حق فاراد ان يوحيها الى من ها الى تلميذه كاهن حينئذ قد يزيد هو يزيد كلمات وقد ياخذها حقا الكاهن ويزيد هو كلمات ولذلك قال هنا فيكذبون معها فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة كذبة يلوز فيه الوجهاء فعل فعلا من عند أنفسهم قال وسماعه من الذين في العنان لا ينفي سماعه من الذين في السماء يعني يحتمل أن ماذا تارة يسمعون من الملائكة الذين في العنان؟ السحاب وتارة لا يتعدون الأمر فيصلون إلى سماء الدنيا قال هنا فيسمعها مسرق السمع فيه دليل على أنه يبادر فكأنه يختلس اختلاسا بسرعة مسترق السمع كذا كأنه يسرقها إذا فيه ماذا فيه معنى المبادرة فيه معنى المبادرة قال ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه حرفها يعني أمالها وبدد يعني فرق بين, بين أصابعه يعني إذن يركب بعضهم بعضا كذا أو لا الله اعلم كيف يكون لكن هذا الذي جاء به النص وإن كان هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نص لكن لعله بلغه أن, أن الجن تركب كذلك قال وبدد بين أصابعه أي وصف ركوب الشياطين بعضهم فوق بعض بما ياته وسفيان هو بن عيينة ابن أبي عمران ميمون هلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ حدة من كبار الآئمة رواه عن عبد الملك ابن عمير والسبيعي وخلق وعنه الأعمش وشعب وجماعة مات سنة 98 ومئة وله 91 سنة قال فيسمع الكلمة قال وبدد بين اصابعه حرفها بحاء مهمله وراء مشدده ميلها بدد بين لا حر قال ماذا فحرفها بالتشديد ميلها يعني امال كفه امال كفه وبدد يعني يعني فرق وبدد أي فرق وبعد بين اصابعه من غير مماسه ببعضها لبعض ولا لصوق بعضها ببعض هكذا قاله رحمه الله تعالى وهذا كما ذكرنا كان يحتاج إلى نص لكن الامر واسع ليس فيه نسبة إلى الشرع يعني قبول مثل هذه أمرها واسع قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن الساحر أو الكاهن أي يسمع المسلق وهو الشيطان الفوقاني الكلمة التي سمعت من السماء فيلقيها إلى الشيطان الذي تحته ثم يلقيها الآخر إلى من, تحته إلى من تحته ثم الآخر إلى من تحته هكذا والله أعلم بعددهم حتى يلقيها آخرهم على لسان الساحر أو على لسان الكاهن وحينئذ يقع الرجم يقع الرجم. قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما القاها قبل أن يدركه أي الشهاب وهو النجم الذي يرمى به أي ربما أدرك الشهاب المسرق لتلك الكلمة التي سمعت من السماء يعني الجن لما يأخه الشيطان لما يستمع كلمة قد يدركه الشهاب النجم وحينئذ يهلك يموت وقد يستمع الكلمة ويسرقها قبل أن يصلوا ماذا الشهاب حكمة ابتلاء من الله عز وجل وهو النجم الذي يرمى به أي ربما أدرك الشهاب المستنق لتلك الكلمة التي سمعت من السماء قبل القائها فأحرقه أهلكه وربما القى الكلمة قبل أن يدركه ابتلاء من الله عز وجل لما لله في ذلك من الحكمة وإلا فلا يفوته سبحانه شيء إذا أراد هلاكه بدون شهاب أصنع أو لا إذن إذا لم يصبه الشهاب حينئذ هذا لحكمة والله عز وجل لا يعمل لا يفعل شيئا إلا الحكمة والحديث يدل على أنه كان يرمى قبل البعث كما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه فرمي بنجم عظيم فالسنار رأوه السنار من النور قال النبي صلى الله عليه وسلم مسائلا لهم ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهليه جاهليه هذا وصف على وجه الذمي جاهليه يعني قبل البعثه قبل قبل البعثه فلما كانوا يرون هذه للسناره حينئذ لهم اعتقاد خاص فسالهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهليه قالوا كنا نقول لعله يولد عظيم أو يموت عظيم علقه بماذا؟ بالحياة والموت لا علاقة للحياة والموت الحياة والموت بيد الله عز وجل لا بسقوط شهاب ولا, ولا عدمه لعله يولد عظيم إذا ولاده أو يموت عظيم إذا عظيم يولد أو عظيم يموت قال فإنها بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا علاقة للموت والحياة بهذه الشهب فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته كما قالوا في شان الخسوف ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم يعني يلون حملة العرش ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح هذه سماء الدنيا ثم يستخبر أهل السماء يستخبر يعني يطلبون الخبر ما الخبر بالسؤال ماذا قال ربكم من ذلك مما مما مرة ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم هذا الاستخبار ماذا قال ربكم استفهام فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء يعني من السماء السابعة إلى السماء الدنيا ويخطف الجن السمع فيرمون يخطف الجن يخطفهم كسل الطا يخطف, يخطف يفعلون ويخطف الجن السمع فيرمون حينئذ يرمون هذا الأصل يرمون بفتح الميم فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم لا يرمونه كما هو ولكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون يقرفون يعني يحرفون في مسلم ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون ويقرفون بالراء وضبطت بالذال يقذفون وكلهما بمعنى واحد يقرفون أي يقذفون وجاء ضبطها كذلك بيب الذال وهي كذلك في مسند بيعل الموصل يعني بيب الذال قال بعضهم وبالراء معناه يخلطون فيه الكذب او كذلك بمعنى يقذفون يقذفون فيه وينقصون يعني يزيدون فيه من الكذب وكذلك ينقصون لان لان الباطل تاره نقل الكلام لسيمه في نقل الكلام تاره يكون بالزياده يكون به بالزياده وتارة يكون بنقص اذا نقصت كلمة حينئذ فهم ماذا فهم الباطن والذي ينقل الحديث اما ان يزيد كلمة وإما أن ينقص كلمة وقد يكون زاد كلمة وهي باطلة ويراد بها باطل وقد ينقص فليس دائما الكلام يكون فيه بطلانه يكون ماذا يكون به عليه لا قد يحذف كلمة هي تفسر المضمونة قال هنا وربما ألقاها قبل أن يدركه أي شها فيكذب معها مئة كذبة كذبة كذبة, كذبة في وجهاني والمراد هنا المئة المبالغة ليس المراد بها ماذا يعني ما يدل على أنها بهذا العدد لأنه قد يزيد عن المئة وقد ينقص عن المئة. فالمراد حينئذ تمثيل مراد به المبالغة وهو أنه يكذب معها كذبات كثيرة لا على سبيل التحديد لا على سبيل التحديد. لو كان المراد به الخبر وأنه لن يقع إلا كذلك حينئذ لا, لا يزيد كلمة واحدة بل لو زاد كلمة واحدة لا يكون داخل في الذم وإنما المراد به ماذا أنه يزيد كلمات وهذه كلمات يلبس في في الحق واذا كان كذلك فحينئذ المراد به المعنى وليس المراد به عدد الكلمات قال كذبه بفتح فسكون ويدود كذلك كذبه ان يكذب الساحر او الكاهن مع تلك الكلمه التي القاها إليه وليه من الشياطين مئة كذبة ويزيد وينقص أو يكذب الشيطان اذا يحتمل الوجه يحتمل الوجهين اما الكذب من جهه الشيطان واما من جهه الكاهن وكلاهما محل الكذب ليس فيه اذا قلنا الساحر معنا نزهنا الشيطان لا كلاهما محل الكذب لكن المراد فهم الحديث, الحديث من الذي يكذب هل هو الشيطان أو الكاهن يحتمل إن كان ظهر السياق ماذا ظهر السياق أن المراد به الشيطان لأن حديث عنهم قال أن يكذب الساحر او الكاهن مع تلك الكلمة التي ألقاها إليه وليه من الشياطين مئة كذبا ويزيد وينقص أو يكذب. الشيطان مع الكلمة التي سرقها مئة كذبه ويخبر بالجميع وليه من الانس فما جاءوا به على وجهه فهو صدق أو كذلك يعني ما أخبر به مما سمعوه من الملائكة فهو حق وما زيد عليه لا يجعلنا نرد ماذا الحق وإنما نقول هذا حق وهذا باطل لكن من الذي يعلمنا أن هذا حق وأن هذا باطل هذا يحتاج إلى إلى نص يحتاج إلى إلى نص إلا في حالة واحدة إذا أخبروا عن شيء سيقع فوقع حين يقول هذا مما أخبرت فيه كما سيت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إذن هذا أخبرت به الكهان أنه سيقع لكن لا يلزم من ذلك أنهم يعلمون الغيب بل هذا مما أخذه به بالسند شيطان على شيطان إلى السماء قال فما جاء به على وجهه يعني من الحق فهو صدق, فهو صدق كيف نعرف إنما يكون بوقوعه أما ما لم يقع حينئذ لا نميز لا نقول هذا حق هذا باطل لماذا لأنه غيب والله أعلم بما سيقع لكن لا يجعلنا ذلك أننا نصدق هؤلاء الكهان قال وما خلط فيه فهو كذب خلط خلطا يجوز بين الوجهة فهو كذب ومع هذا يفتتن الإنس بذلك ويقبلون ما جاءوا به مع كثرة الكذب مئة كذبة وكلمة حق ومئة كذبة حينئذ مع ذلك يجد من يصدقه هذا شأن الناس عامة الناس مثل هذه الأمور تسير معهم قال هنا فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا أليس قد قال لنا قال يوم كذا يعني في في يوم كذا يوم كذا وكذا كذا وكذا كذا وكذا كذا هذا مبادل اختصار وإنما هو كناية عن مقول كناية عن كذا قال كذا قال كيت وكيت كيت وكيت كذا وكذا كنايتان عن محذوف مقدم لأن ماذا لأن قال كذا قال سيتزوج فلان ويولد حذف هذه سيتزوج زوج فلان ويولد له قال ماذا؟ قال كذا وكذا يعني تعبيل لأن المراد به ماذا؟ المراد به المثال أنه يقول حقا فقط وليس المراد عين ما قاله عين المقول قال هنا احتجاج من أهل الباطل لباطلهم قال الشارح وهكذا في نسخة بخط المصنف كما في صحيح البخاري سواء يعني قال ماذا؟ كذا وكذا كذا وكذا بالتكرار أربع مرات قال يوم, يوم كذا وكذا كذا وكذا يعني كذا وكذا الأولان لليوم وكذا وكذا تاليتان للمقول المقول. لي قال فيصدق بتلك الكلمة بتلك الباء سببيا اي بسبب تلك الكلمة التي سمعت من السماء الباء السببيه باء للسببية أي يصدق الساحرة أو الكاهن أو من الانس هكذا ضبطه اي يصدق الساحرة او الكاهن أولياؤه لو كان اراد اوليائه على أنه مفعول به قال اوليائه ما جاء بالهمز على واو صحيح حينئذ اوليائه يكون فاعلا يكون فاعلا اي يصدق الساحرة او الكاهن أولياؤه من الانسي لأن الذي يذهب الى السحره والكهان اولياء للسحره والكهان ولذلك جعل من النواقف جعل من النواقف بسبب تلك الكلمة ويروج معها مئة كذبا وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يتحدثون بالشيء فنجده حقا يعني بعضه يكون ماذا يكون حقا سيقع كذا فيقع كذا قال فنجد حقا قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة الحق يخطفها الجن فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها مئة كذبا يعني شرحا لممر قال المصنف شيخ سلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى وفيه يعني في الحديث دلالة على أمر مهم قبول الناس للباطن كيف يتعلقون بواحده ولا يعتبرون مئة كذبه اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل ما الذي يدريهم يقول اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الساحر اذا ذهبت اليه اخبرك بكلمه واحده هي حق ومئة ويزيد هي باطل فكيف تصدقه وقد علمت ذلك هذا من الامور التي تدل على عدم العقل قال وفيه ان الشيء اذا كان فيه نوع من الحق فلا يدل على أنه حق كله صحيح إذا كان عنده شيء من الحق لا يلزم من ذلك أن نقول كل ما عنده ماذا حق إذن هذا عالم يقول حقا وقد يقول باطلا فإذا قال حقا وعلم حقا وعلم حقا لا يلزم أن كل ما سيقول يكون ماذا يكون حقا أو لا صحيح أو لا لماذا لأنه ليس معصوما هو يقول الحق فيما عصمه الله تعالى والله عز وجل لم يعصم أحد من الخلق لا أنبياء حينئذ قد يقول حقا وقد يقول باطلا فاذا اجتمع الحق والباطل لا يلزم من ذلك ماذا رد الجميع ولا قبول الجميع قال وفيه أن الشيء اذا كان فيه نوع من الحق فلا يدل على أنه حق كله بل لا بد من ماذا لا بد من التفصيل فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل لكن تبه لا يلزم من ذلك أن تذهب إلى أهل الباطل لتأخذ ما عنده من حق إذا علمنا أن هذا عنده حق وباطل وكان من أهل الكفر مثلا قد يكون عنده حق وباطل وإذا كان من أهل البدع قد يكون عنده حق وباطل لا يلزم من ذلك البحث معهم في الحق الذي عندهم كما قال شيخ السلام Bulgar تعالى ما من حق عند أهل البدع إلا وهو موجود عند أهل السنة والجماعة فكتب أهل السنة فكتب أهل السنة تغنيك عن كتب البدع لا تقول أبحث في كتب البدع وأقرأ على أن اجد حقا عندهم أو أن عندهم حق النبي صلى الله عليه وسلم قال السحر والكاهن وهؤلاء أدنى منزلة من, من السحر والكاهن هم أولى فوصفهم بماذا بك بكون السحرة والكاهن عندهم حق إذن المبتدع عنده حق وحينئذ يسأل ويقرأ عليه قل لا ليس هذا المراد انما المراد أن يبين أنه لو بلغك حق عن أحدهم وعلمت أنه حق تقبله لا ترده من أجل أنه كافر أو مرتد أو منافق أو مبتدع أو فاسق لا ترده من من أجل ذلك ولا يلزم من قبولك للحق أن تسعى عند أهل الباطل من أجل أن تعرف ما عنده من من الحق ولذلك أجمع السلف على هجر المبتدع بجميع اصنافهم وبجميع ما يتعلق بهم قراءه وبحثا والى الى اخره وما سجز إلا لامور معينة بقدرها اما التعلم والتعليم فاصله المنع اصله المنع الا عند الضرورات إذا قال فكثيرا ما يلبس اهل الضلال الحق بالباطل ليكون اقبلا لباطلهم لابد أن يستشعر ماذا أنه لابد ان يروج ما عندهم وهذا لا يمكن إلا بماذا إلا بأن يزينه أو لا فيأتي بباطل ويضم إليه حقا أو يأتي بحق فيضم إليه باطل أو هذا أعظم ما يكون أن يأتي بدليل حق ولا يدل على باطله فيجعله دالا على باطله هذا أعظم فتنة عند أهل الباطل أن يأتي بأدلة لا تحتمل الباطل الذي عنده لكنه يطوع الأدلة ويجعل النصوص دالة على ما عنده من باطن فيجمع من هنا وهناك ويصحح ويضعف إلى خره ويأتي لبعض الاقاويل عن الصحابة يقول هذا ثبت هذا لم يثبت هذا في ضعف هذا بمجموع طرق إلى في اخره فيثبت الحكم حينئذ به بهذه الطريقة هذا أعظم وأشد ضلالا قال ليكون أقبل لباطلهم وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها إثبات علو الله على خلقه إذا قضى الله الأمر في السماء في العلو كذلك دل على إثبات صفة العلو على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته وأنه لم يزل جل وعلا متكلما إذا شاء, إذا شاء لم يزل لا زال ولا يزال لم يزل في الماضي ولا يزال فيه في المستقبل هكذا لم يزل في الماضي ولا يزال فيه في المستقبل حينئذ هذه الصفه صفة الكلام هي صفة ذاتية باعتبار جنسها أو نوعها التي يعبر عنها العلم بقديمه النوع حادثة الأحادي حادثة الأحادي حادث لا يدل على أنه مخلوق بل دال على أنه وجد بعد أن لم يكن فكلمة حادثة ليس كما يقرر البدع أنها ملازمه لي خالقا حينئذ حادث بمعنى مخلوق الله وإنما قد تستعمل في شيء لم يكن ثم كان وقد يكون مخلوقا وقد لا يكون قد يكون مخلوقا وقد لا لا يكون ت هذا قال وأنه لم يزل متكلما إذا شاء يسمعه الملائكة أو يسمعه الملائكة يسمعه الملائكة يسمعه هو جل وعلا الملائكه وهذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة أهل السنة والجماعة قاطب على إثبات صفة الكلام والأشاعر يثبتون صفة الكلام لفظا بمعنى ماذا أنهم يقولون ماذا؟ أن الله تعالى يتكلم ويوصف بصفه الكلام ما هي صفة الكلام؟ أولا قبل ما هي صفة الكلام كيف أثبت صفة الكلام؟ قبل النظر في المعنى كيف اثبتم قالوا بالعقل إذا افترقنا هنا فلا نقول وافق الأشاعرة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام هذا تعبير نرى أنه خطأ ان كان قاله بعض العلم الكبار لماذا؟ لا لابد ان كيف أثبتوا نحن نثبت بماذا كتاب السنه عندنا قائد عندنا أصل وهو أن الصفات مردها الكتاب والسنه ما عدا الكتاب والسنه ليس العقل له مدخل في هذا وان كان يفهم به إلى اخره لكن نقول نثبت الصفات بادله الكتاب والسنه بالوحي ولذلك عندنا قاعده مطرده الصفات توقيفيه توقيفيه يعني موقوفه على على السمع هيندل الشاعره اثبت صفه الكلام والسبعة الصفات التي يدندنون حولها أن لا شعامه سن لكونه اثبت صفات حين يقول اثبت صفه الكلام وكذلك السته الاخرى بي بالعقل لا بالنقل إذا افترقنا هنا ثم تعال الى مساله اخرى ماذا تفسرون الكلام هل هو باللفظ والحرف قالوا لا هو الكلام النفسي إذا افترقنا كذلك في ماذا في المعنى إذا لا في الأصل في إثبات صفة الكلام ولا في معنى صفة الكلام إذن في أي شيء وافقون في اللفظ فقط كلام فقط <تصفيق> وبقي كلام فليس من أهل السنة والجماعة البته لا في قليل ولا في كثير إذن قوله رحمه الله تعالى وهذا مذهب أهل السنة والجماعة راد به الاحتراز عن غير مذهب أهل السنة والجماعة ثم قال مصنف رحمه الله تعالى عن النواس ابن سمعان سمعان سمعان رضي الله تعالى عنه قال بكسر السين ويفتح ابن خالد بن عمرو بن قرط بن عبد الله بن ابي بكر ابن كلاب العامر الكلابي ويقال الانصاري صحابي وابوه ايضا صحابي يقال وفد ابوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له وزوجه اخته الكلابيه كسر الكاف فلما دخلت عليه تعوذت منه فتركها كما في تهذيب الكمال كما في تهذيب الكمال قال عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر ونقال قضاء إذا أراد إذا إذا فإن إذا علقه بإذا وكل صفة معلقة بإذا فمعناها ماذا متعلقة به بالمشيئه متعلقة به بالمشيئه بصد قال إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي تكلم بالوحي إذا أراد فإذا لم يريد لم يتكلم نعم كما تثبت في المنطوق كذلك تنفي في المفهوم هذا معنى كونه ماذا فعليا بمعنى أنها ماذا تثبت ما جاء به النص وتنفي فيما لم يدل عليه النص هنا قال إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالوحي تكلم إذا لم يريد لم يتكلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا متى ها في الثلث الأخير طيب وفي غيره نثبت النزول إذا لو أثبتنا النزول مطلقا ليلا نهارا باعتبار ما أنت فيه من بلد حينئذ نقول هذا ماذا إذا ليس فيه ثبات للنزول في, في وقت معين فسوى حينئذ الثلث بأول الليل بالليل, بالليل بالنهار السوية كذلك فحينئذ نثبت ما أثبته النص باعتبار المنطوق وننفي باعتبار المفهوم. ننفي الأحاد لا ننفي أصل الصفة حينئذ النزول يقال فيه كالقول فيه في الكلام صحيح فالصفة من حيث الذات الله عز وجل متصف بها مطلقا بمعنى أن جنس النزول موصف به جل وعلا شيء تقول نوع النزول لكن باعتبار الأحد يقع ولا يقع ولذلك نحن نكون في نهار مثلا ننفي نقول لا لم ينزل الان في هذا الوقت لم ينزل من عنده الان ثلث الليل الاخير يثبت النزول يثبت النزول كيف الله اعلم ها نحن الان ننفي لو وجد الان وقت في بلاد ما ثلث الليل الاخير يعتقدون النزول يعتقدون النزول قطعا كيف هذا قل ليس عندنا كيف عندنا ماذا سمعنا واطعنا آمنا إذن قال هنا ماذا؟ إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم إذا تكلم إذا أراد فإذا لم يريد لم يتكلم هذا الذي يدل عليه النص ومجمع عليه بين السلطة والجماعة أن الكلام باعتبار الأحاد قد يقع وقد لا يقع يعني حادث الأحاد وهي جمله شرطية تقتضي تأخر المشروط عن الشرط فالإرادة سابقة والكلام لاحق ففيه إثبات الكلام الحادث في إثبات الكلام الحادث الإرادة سابقة والكلام لاحق أراده ثم تكلم كذلك إذن فيه ترتيب او لا فيه ترتيب فالاراده السابقه كانت اولا ثم بعد ذلك وجد الكلام تبع هذه كله دلالات نصيه تؤخذ من من المنطوق وصفات كغيرها من الاحكام تؤخذ من المنطوق وتؤخذ من من المفهوم لأن المفهوم دليل شرعي دليل شرعي وكل دليل شرعي نأخذ منه ماذا احكاما سواء هذه الأحكام تعلقت بذات الباري أو تعلقت بالمكلفين أو لا هذه قاعدة عامة مطردة في باب الإسجنباب قال هنا تكلم بالوحي قال هذا في جميع الأمور التي يقضيها الرب تبارك وتعالى كما يدل عليه حديث أبي هريرة عموم اللفظ يعني والإرادة صفة من صفات الله عز وجل صفة من صفات الله عز وجل إذا أراد إذا فيه إثبات صفه الإرادة للباري جل وعلا ومجيء الاراده هنا ب بالفعل لأن الافعال الأفعال ولذلك قلت فيما سبق قام قام ويقوم قلت ماذا افعال اصطلاحيه احترست به عن ماذا عن الافعال التي هي باعتبار الصفات باعتبار الصفات فكل صفه فكل فعل كل فعل فهو متضمن للصفه فهو خبر في المعنى خبر فيه في المعنى اذا قلت قام زيد اخبرت عن زيد بكونه قد احدث وصفا حدثا هو ماذا هو القيام كذلك اذا قلت ينزل زيد فقد أخبرت عن زيد بكونه قد احدث حدثا وفعل فعلا واتصف بصفة وهي لكنه مقيد في زمن معين لم يكن ثم, ثم كان إذا أراد الله ها يريد الله إذا أخبرت عن الباري جل وعلا بأنه اتصف بصفة هي صفة الإرادة وأنها لم تكن ثم ثم كان هذا الذي يدل عليه اللغة قال والإرادة صفة من صفات, من صفات الله والإرادة صفة من صفات الله عز وجل وهي نوعان إرادة شرعية دينية مستلزمة لمحبة الله ورضاه يعني يفسرها كما قال ابن القيم بمعنى المحبة والرضا الإرادة صفة والمحبة صفة لكنها متضمنة لها وإرادة قدرية كونية يعني مردها إلى القدر وإلى الكون كما أن الإرادة السابقة مردها إلى الشرع يعني أن يأمر العباد أن يفعلوا وأن لا يفعلوا افعل لا تفعل شرع كله دائر على هاتين كلمتين افعل لا تفعل ولذلك باب الأمر والنهي عند الأصولين أعظم أبواب أصول الفقه على الإطلاق لماذا؟ لأن التكاليف مناطة إفعل ولا تفعل فإذا كان كذلك وحينئذ يقول هذا ماذا؟ هذا لا يأمر الله تعالى ولا يقضي قضاء شرعيا إفعل ولا تفعل إلا إذا أراد أو لا ثم هل يريد شيئا يأمر به إفعل ولا يحبه؟ أو يقول لا تفعل ينهى عن شيء ولا يحبه؟ ها نعم هل يأمر بشيء يقول افعل وهو لا يحبه ولا واذا نهى عن شيء هل يحبه او لا يحبه لا يحبه قطعا إذا فرق بين بين المدارين اذا الأمر والنهي مرتبط بالاراده بالاراده الشرعيه وهي مستلزمه للمحبه والرضا بمعنى انه لا يأمر بشيء إلا وهو محبوب لديه جل وعلا ولا ينهى عن شيء إلا وعدمه محبوب إليه ليس إيجاده قال هنا وإرادة قدرية كونية يعني متعلقة بماذا بالكون عامة شاملة وهو سبحانه يريد الخير ويأمر به وينهى عن الشر ولا يأمر به يريد الخير ويأمر به وينهى عن الشر ولا يأمر به وإرادة هنا هل تستلزم الوقوع الجواب لا؟ في الإرادة المتعلقة بها لا تستلزم الوقوع بمعنى أنه قد يأمر ولا يمتثل الخلق صحيح؟ قد يأمر ولا يمتثل الخلق لكن إذا أمر أمرا قدريا ها فما, شاء كان فما شاء كان ولذلك الإرادة الكونية مرادفة للمشيئه فكل ما شاءه الله عز وجل لا بد أن يقع لا يتخلف بخلاف ما يتعلق بماذا بالشرعيات فرق بين النوعين قال وإن كان مريدا له فكل الأشائنة بمشيئته وقدرته وخلقه وفيه أي في هذا الحديث ومر معنا التفرقة على جهة التفصيل بين ارادتين في الشروحات المتعلقة بالمتنع قدية وفيه النص على أن الله يتكلم بالوحي متى شاء كيف شاء كذلك متى شاء يتعلق بالزمن كيف شاء يتعلق بالطريقة التي أرادها الله عز وجل أن يحيي إليه مباشرة يسمع مباشرة أن يرسل له جبرائيل عليه السلام متى ما شاء كيف شاء بما شاء ما تتعلق بالموضوع يعني يأمر بصلاة بزكاة بر بصلة إلى آخره فما بما شاء ما تدل على أي موضوع متى الزمن كيف تدل على الطريقة التي أرادها الله عز وجل قال المصن وفيه إثبات الصفات خلافاً لأشعارية أشعارية سأل أشعارية فحسب قال اخذت السماوات منه رجفة إذا تكلم الله إذا اراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي اخذت السماوات منه رجفة هكذا اخذت رجفة السماوات إذا السماوات هذا مفعول مقدم مفعول مقدم ولذلك نصب ب بماذا نصب بالكسره نصب ب بالكسره والاصل فيه نصب به بالفتحة إذا بالكسر نيابة عن الفتحة لأنه جمع بألف وتعالى هذا شيء تقول جمع مؤنث السال أخذت السماوات منه رجفة بالرفع لأنه ماذا فاعل السماوات مفعول مقدم والفاعل رجفة أي أصاب السماوات من كلام الله رجفة وأصل الرجفة الحركة والاضطراب أي تحركت واضطربت وهو صريح في أنها تسمع كلام الله تعالى يعني السماوات كلام الله عزيز ولذلك كل ما جاء إثباته للجمادات وجب التسليم به على وجه الحقيقة على وجه الحقيقة بمعنى أننا لا نؤول نحرف كما يقول كثير من العلم متأخرين كلما مر بهم حديث يتعلق بجدارا يريد أن ينقضه كما وشأن فيه في الآية المشهورة التي يسدل بها أهل الأصول وغيرهم على ماذا على إثبات المجاز المجاز كائن لا إشكال فيه لكن هذه الآية لا تصلح لماذا؟ لأن الله تعالى أخبر, عن أخبر أن الجدار يريد كما أخبر أن الإنسان يريد فأثبت الإرادة للإنسان وأثبت الإرادة للجماد ما المانع؟ هل ثم مانع هو الذي خلق الجدار وهو الذي خلق الجبال وهو الذي خلق السماوات وهو الذي خلق الإنسان فجعل فيه إرادة إذا لا مانع ان يقال ماذا؟ في الجمادات كذلك إرادة إذن يبقى على حقيقته وتحريفه بأنه نزل منزلت الحي فألحق به لكونه ميلان إلى خيره كل هذا من التقول على بارج جل وعلا ولذلك هنا قال أخذت السماوات منه راجفة دل ذلك على أن تسمع كلام الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أحد أنه يحبنا نثبت المحبة جبل يحب نعم يحب وأنت تحب نعم أنت تحب لا فرق بينك وبين الجبل الله أعلى في بالصفة التي كيف يحب وأنت أعرف بحالك قال وهو صريح في أنها تسمع كلام الله تعالى كما روى بن أبي حاتم عن عكرمة قال إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى رجفت السماوات والأرض والجبال وخرت الملائكة سجدا في الرواية كلهم قال أو قال رعدة شديدة أو شك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة شديدة بمعنى واحد وهما متقاربان أو متحدان في المعنى أي رجفة واضطراب خوفا من الله وهذا من شدة حرص السلف على الفاظ الحديث وإن كانت تجوز روايته بالمعنى بشروطها المعروفة قال خوفا من الله عز وجل هذا ظاهر في أن السماوات لها معرفة واحساس ظاهر نص تحس وتعرف تخاف من الله بما جعل فيها من الإحساس والمعرفة بمن خلقها وقد أخبر الله أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه وتقدسه كقول تسبح له السماوات تسبح يعني ها تقول سبحان الله تقول أو لا تقول نعم تقول تتكلم نعم تتكلم فقال لها وللارض ائتيا طوعا أو كرا قال تا أتينا طعى قال تا بمعنى ماذا تكلمت بلفظ وحرف كما تتكلم أنت كيف الله أعلم بذلك نؤمن بما أخبرنا الله عز وجل ولا نحرف ولا نؤول كقوله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه وثبت سماع تسبيح الطعام وهو يؤكل كما في البخاري من حديثه المسعون سمع والحصى والجذع كذلك لما بكى سمعوا الصحابة رضا الله تعالى عنه إذا كل هذه الجمدات ما جاء إثباته وجب إثباته على وجهه وعلى حقيقته وهذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة ولا يقال بلسان الحال إنما تسبح بلسان المقال يعني تتكلم قل سبحان الله أما بلسان الحال هذا تحريف للكلام قال خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا صعقا صعقة وخروا لله سجدا اي يقع منهم الأمران الصعق هكذا أحسن الصعقون لأن الصعوق هذا لم يحفظ في هذا الله أعلم وهو هنا الغشي ويقع منهم السجود والله أعلم ايهما قبل الآخر وفيه إثبات عظمة الله تعالى وعلو ذاته وهكذا قدرته ولعله ماذا وقدره وعلو ذاته وقدره وقهره فإذا كانت السماوات على عظمتها وسعتها وما فيها من السكان ترجف ويصعق من فيه هيبه لله وخوفا منه فالالتجاء إلى غيره والتعلق عليه من أبطل الباطل وأمحل المحال يعني ما سبق فيما يتعلق به الملائكة تخاف الله عز وجل اذا إذا كانت الملائكة مما عبدت من دون الله تعالى وتخاف الله تعالى إذا التعلق بها هذا باطل وصرف العبادات إليها من دون الله عز وجل هذا باطل ما دونها في الخلقة من باب أولى وأحرى. أعظم من ذلك ما يتعلق به بالسماوات فإذا كانت السماوات من خلق الله عز وجل وهي ترجف وتخاف وتصعق حينئذ نقول ما دونها من باب أولى وأحرى قال إذ هو سبحانه بيده أزمة الأمور وكل من سواه مخلوق مربوب لا يملك نفعا ولا ضرا وفي الحديث أن الأمة لو اجتمعوا ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك قال فيكون أول, أول من يرفع رأسه جبريل أول بالرفع أحسن أو إن شئت الإخبار عن جبريل حينئذ نكون جبرائيل هو اسم يكون فيكون أول أول من يرفع رأسه جبرائيل جبريلا قال بفتح أول خبر يكون بفتح أول خبر يكون مقدم على اسمها ويجوز العكس يجوز الوجهاني وانما كان اول من يرفع راسه جبرائيل لانه سفير الله بين رسله وامينه على وحيه واسم جبرائيل عبد الله وميكائيل عبيد الله واسرافيل عبد الرحمن كله تحتاج الى نصوص وكل شيء يرجع الى ايل فهو معبد لله ايل قل ايل معناه ماذا معبد, لي لله معبد لله عز إسرائيل إذا معبد لله عز وجل وليس المقصود قاله علي بن حسين وغيره وفيه فضيلة جبرائيل وقد وصفه الله بقوله إنه لقوله أي تبليغ رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وراه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته وله ستمائة جناح كل جناح منها قد سد الأفق فإذا كان هذا عظم أحد المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر بل السماوات والأرض ومن فيهن في كف الرحمن جل وعلك خردلة في يد أحدنا فكيف يسوى به غيره في العبادة هذا من أبطل الباطن أم حل المحل قال فيكلمه الله من وحيه بما أراد فيه التصريح بأن الله يوحى إلى جبرايل بما أراده من أمره كما تقدم ثم يمر الجبرايل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول جبرائيل قال الحق وهو العلي الكبير في اثبات علو الله تعالى وتقدس وأنه قال ويقول خلافا للجهميه سابق قال ماذا خلافا للاشاعره هذا من عطف العام على على الخاص فالاشعريه جهميه والجهمية جهميه قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل اي يقولون قال الحق وهو العلي الكبير تبارك وتعالى فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض فالآية المذكورة والأحاديث تقرر أن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة ولا يعلمون إلا ما علمهم به وترجف منه المخلوقات لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في عبادته التي حقه عليهم وهم بهذه المثابة من هيبته وخشيته وقصد المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب الرد على المشركين عبدت الأوثان وغيرهم الذين يعبدون الأوثان في كل زمان ويدخل فيهم عباد القبور في هذا الزمان قال الرد على المشركين عبدت الأوثان وغيرهم فإنه إذا كان هذا حال الملائكة عند مجرد سماع كلام الله مع ما أعطاهم الله من شدة القوة وعظم الخلقه التي لا يعلمها إلا الله علم حينئذ أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العباده لهم لعجزهم عن النفع والضر فكيف بمن هو دونهم بمراتب ولكن أهل الشرك لا يفقهون ثم هو سبحانه قد أرسل الرسل وأنزل الكتب تزجرهم عن ذلك الشرك وأقام البراهين على بطلانه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين